انتسي اكمل القران الجساس باب الربا قال الله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الى قوله واحل الله البيع وحرم الربا وقال ابو بكر الجساس اصل الربا في اللغه هو الزياده ومنه الربيه لزيادتها على ما حواليها من الارض ومنه الربه من الارض وهي المرتفعه ومنه قولهم اربى فلان على فلان في القول او الفعل اذا زاد عليه والربا في الشرع يقع على معان لم يكن الاسم موضوعا لها في اللغه ويدل عليه عده امور ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى النساء ربا في حديث اسامه بن زيد فقال انما الربا في النسيئه وقال عمر بن الخطاب ان من الربا ابوابا لا تخفى منها السلم في السن يعني الحيوان وقال عمر ايضا ان ايه الربا من اخر ما نزل من القران وان النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل ان يبينه لنا فدعو الربا والريبه فثبت بذلك ان الربا قد صار اسما شرعيا لانه لو كان باقيا على حكمه في اصل اللغه لما خفى على عمر لانه كان عالما باسماء اللغه لانه من اهلها ويدل عليه ان العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه نسئا ربا وهو ربا في الشرع واذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزله سائر الاسماء المجمله المفترقه الى البيان وهي الاسماء المنقوله من اللغه الى الشرع لمعان لم يكن الاسم موضوعا لها في اللغه نحو الصلاه والصوم والزكاه فهو مفتقر الى البيان ولا يصح الاستدلال بعمومه في تحريم شيء من العقود الا فيما قامت دلالته انه مسمى في الشرع بذلك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من مراد الله بالایه نصا وتوقيفا ومنهم ما بينه دليلا فلم يخلو مراد الله من ان يكون معلوما عند اهل العلم بالتوكيف والاستدلال والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله انما كان قرضا بدراهم والدنانير الى اجل بزياده على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد واذا كان متفاضلا من جنس واحد هذا كان المتعارف المشهور بينهم ولذلك قال الله تعالى وما اتيتم من ربا يربو في اموال الناس فلا يربو عند الله فاخبر ان تلك الزياده المشروطه انما كانت ربا في المال العين لانه لا عوض لها من جهه المقرض وقال تعالى لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه اخبارا عن الحاله التي خرج عليها الكلام من شرط زيادتي اضعافا مضاعفه فابطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به وابطل ضروبا اخرى من البيعات و سماها ربا فانتظم قوله تعالى وحرم الربا تحريما جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشرع ولم يكن تعاملهم بالربا الا على الوجه الذي ذكرنا من قرض من قرض دراهم او دنانير الى اجل مع شرط الزياده واسم الربا في الشرع يعتره معان احدها الربا الذي كان عليه اهل الجاهليه والثاني التفاضل في الجنس الواحد من المكيال والموزون على قول اصحابنا ومالك ابن انس يعتبر مع الجنس ان يكون مقتتا مدخرا والشافعي يعتبر الاكله مع الجنس فصار الجنس معتبرا عند الجميع فيما يتعلق به من تحريم التفاضل عند انضمام غيره اليه على ما قدمنا والثالث النساء وهو على ضروب منها في الجنس الواحد من كل شيء لا يجوز بيع بعضه ببعض النساء سواء كان من المكيال او من الموزون او من غيره فلا يجوز عندنا بيع ثوب مروي بثوب مروي نساء لوجود الجنس ومنها وجود المعنى المضموم اليه الجنس في شرط تحريم التفاضل وهو الكيل والوزن في غير الاثمان التي هي الدراهم والدنانير فلو باع حمطه بجس نساء لم يجوز لوجود الكيل ولو باع حديدا بصفر نساء لم يجوز لوجود الوزن والله تعالى الموفق ومن ابواب الربا الشرعي السلم في الحيوان قال عمر رضي الله عنه ان من الربا ابوابا لا تخفى منها السلم في السن ولم تكن العرب تعرف ذلك غريبا فعلم انه قال ذلك توقيفا فجملته ما اشتمل عليه اسم الربا في الشرع النساء والتفاضل على شرائط قد قد قد تقرر معرفتها عند الفقهاء والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحنطه بالحنطه مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا وذكر التمر والملح والذهب والفضه فسمى الفضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون ربا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اسامه بن زيد الذي رواه عنه عبد الرحمن بن عباس انما الربا في النسيئه وفي بعض الالفاظ لا ربا الا في النسيئه فثبت ان نسم الربا في الشرع يقع على التفاضل وعلى النسائي يقع على التفاضل تاره وعلى النسائي اخرى وقد كان ابن عباس يقول لا ربا الا في النسيئه ويجوز بيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه متفاضلا ويذهب فيه الى حديث اسامه بن زيد ثم لما تواتر عنده الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم التفاضل في الاصناف السته رجع عن قوله قال جابر بن زيد رجع ابن عباس عن قوله في الصرف وعن قوله في المتعه وانما معنى حديث اسامه النساء في الجنسين كما روي في حديث عباده بن الصامت وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحنطه بالحنطه مثلا بمثل يدا بيد وذكر الاصناف السته ثم قال بيع الحنطه بالشعير كيف شئتم يدا بيد وفي بعض الاخبار واذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد فمنع النساء في الجنسين من المكيال والموزون واباح التفاضل فحديث اسامه بن زيد محمول على هذا ومن الربا المراد بالآيه الشر ما يباع باقل من ثمنه قبل نقد الثمن والدليل على ان ذلك ربا حديث يونس بن اسحاق عن ابيه عن ابي العاليه قال كنت عند عائشه فقالت لها امراه اني بعت زيد بن ارقم جاريه لي الى عطائه ب800 درهم وانه اراد ان يبيعها فاشتريتها منه ب600 فقالت بئس ما اشتريتي وبئس ما اشتريتي ابلغي زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله ان لم يتق فقالت يا ام المؤمنين ارايت ان لم اخذ الا راس مالي فقالت فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله وجه الدلاله دلت تلاوتها لايه الربا عند قولها ارايت ان لم اخذ الا راس مالي ان ذلك كان عندها من الربا وهذه التسميه طريقها التوقيفي وقد روى ابن المبارك عن حكم بن زريق عن سعيد بن المسيب قال سالته عن رجل باع طعاما من رجل الى اجل فاراد الذي اشترى الطعام ان يبيعه بنقد من الذي باعه منه فقال هو ربا ومعلوم انه اراد شراءه باقل من الثمن الاول اذ لا خلاف ان شراءه بمثله او باكثر منه جائز فسمى سعيد بن المسي بذلك ربا وقد روي النهي عن ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد ومجاهد وإبراهيم والشعبي وقال الحسن وابن سيرين في آخرين إن باعه بنقد جاز أن يشتريه فإن كان باعه بنسيئة لم يشتره بأقل منه إلا بعد أن يحل الأجل روي عن ابن عمر انه اذا باعه ثم اشتراه باقل من ثمنه جاز ولم يذكر فيه قبض الثمن ودائذ ان يكون مراده اذا قبض الثمن فدل قول عائشه وسعيد بن المسيب ان ذلك ربا فعلمنا انهما لم يسمياه ربا الا توقيفا اذ لا يعرف ذلك اسما له من طريق اللغه فلا يسمى به الا من طريق الشرع واسماء الشرع توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم بالصواب ومن ابواب الربا الدين بالدين وقد روى موسى بن عبيده عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الكالئ بالكالئ وفي بعض الالفاظ عن الدين بالدين وهما سواء وقال في حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة إلا أنه في العقد عن الدين بالدين وأنه معفو عنه بإقدار المجلس لأنه جائز له أن يسلم دراهم في كر حنطة وهما دين بدين إلا أنهما إذا افترق قبل قبض الدراهم بطل العقد وكذلك بيع الدراهم بالدنانير جائز وهما دينان وان افترقا قبل التقابض بطل ومن ابواب الربا الذي تضمنت الايه تحريمه الرجل يكون عليه 1000 درهم دين 1000 درهم دين مؤجل فيصالحه منه على 500 حال فلا يجوز وقد روى سفيان عن حميد عن ميسره قال سالت ابن عمر يكون لي على الرجل الدين الى اجل فاقول عد لي واضع عنك فقال هو ربا وروي عن زيد بن ثابت ايضا النهي عن ذلك وهو قول سعيد بن جبير والشعبي والحكم وهو قول اصحابنا وعامه الفقهاء قال ابن عباس وابراهيم النقعي لا باس بذلك والذي يدل على بطلان ذلك شيئان احدهما تسميه ابن عمر اياه ربا وقد بينا ان اسماء الشرع توقيف والثاني انه معلوم ان ربا الجاهليه انما كانت قرضا مؤجلا بزياده مشروطه فكانت الزياده بدلا من الاجل فابطله الله تعالى وحرمه وقال وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم وقال وذروا ما بقي من الربا حضر ان ياخذ للاجل عوض فاذا كانت عليه 1000 درهم مؤجله فوضع عنه على ان يعدله فانما جعل الحطه بحذاء الاجل فكان هذا هو معنى الربا الذي نص الله تعالى على تحريمه ولا خلاف انه لو كان عليه 1000 درهم حال فقال له اجلني وازيدك فيها 100 درهم لا يجوز لان ال 100 عوض من الاجل كذلك الحط في معنى الزياده اذ جعله عوضا من الاجل وهذا هو الاصل في امتناع جواز اخذ الابدال عن الاجال ولذلك قال ابو حنيفه في من دفع الى خياط ثوبا فقال له ان خطه اليوم فلك درهم وان خطه غدا فلك نصف درهم ان الشرط الثاني باطل فان خطه غدا فله اجر مثله لانه جعل الحط بحذاء الاجل والعمل في الوقتين على صفة واحدة فلم يجزه لانه بمنزلة بيع العدل على النحو الذي بينناه ومن أجاز من السلف اذا قال عجل لي واضع عنك فجائز ان يكون أجازوه اذا لم يجعله شرطا فيه وذلك بان يضع عنه بغير شرط ويعجل الاخر الباقي بغير شرط وقد ذكرنا الدلاله على ان التفاضل قد يكون ربا على حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاصناف السته وان النساء قد يكون ربا في البيع بقوله صلى الله عليه وسلم واذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد وقوله انما الربا في النسيئه وان السلم في الحيوان قد يكون ربا بقوله انما الربا في النسيئه وقوله اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد وتسميه عمر اياه ربا وشرى ما بيع باقل من ثمنه قبل نقد الثمن لما بينا وشرط التعجيل مع الحط وقد اتفق الفقهاء على تحريم التفاضل في الاصناف السته التي ورد بها الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات كثيره وهو, وهو عندنا في حيز التواتر لكثره رواته واتفاق الفقهاء على استعماله واتفقوا ايضا ان في ان مضمون هذا النص معني به تعلق الحكم يجب اعتباره في غيره واختلفوا فيه بعد اتفاقهم على اعتبار الجنس على الوجوه التي ذكرنا فيما سلف من هذا الباب وان حكم تحريم التفاضل غير مقصور على الاصناف السته وقد قال قوم منهم شذوز عندنا لا يعدون خلافا ان حكم تحريم التفاضل مقصور على الاصناف التي ورد فيها التوقيف دون تحريم غيرها ولما ذهب اليه اصحابنا في اعتبار الكيل والوزن دلائل من الاثر والنظر وقد ذكرناها في مواضع وما يدل عليه من فحوى الخبر قوله اذهبوا بالذهب مثلًا بمثل وزناً بوزن والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل كيلاً بكيل فأوجب استيفاء المماثلة بالوزن في الموزون وبالكيل في المكيل فدل ذلك على ان الاعتبار في التحريم الكيل والوزن مضموما الى الجنس ومما يحتج به المخالف من الايه على اعتبار الاكل قوله عز وجل الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقوله تعالى لا تاكلوا الربا فاطلق اسم الربا على الماكول قالوا فهذا عموم في سبق في اثبات الربا في الماكول وهذا عندنا لا يدل على ما قالوه من وجوه احدها ما قدمنا من اجمال لفظ الربا في الشرع وافتقاره الى البيان فلا يصح الاحتجاج بعمومه وانما يحتاج الى ان يثبت بدلاله اخرى انه ربا حتى يحرمه بالایه ولا ياكله والثاني ان اكثر ما فيه اثبات الربا في ماكول وليس فيه ان جميع الماكولات فيها ربا ولاحن قد اثبتنا الربا في كثير من الماكولات واذا فعلنا ذلك فقد قضينا عهده الايه ولما ثبت بما قدمنا من التوقيف والاتفاق على تحريم بيع الف ب1100 كما بطل بيع الف ب1000 الى اجل فجر الاجل المشروط مجرا نقصان في المال وكان بمنزله بيع الف ب1200 وجب الا لا يصح الاجل في القرض كما لا يجوز قرض 1000 ب 1100 اذ كان نقصان الاجل كنقصان الوزن وكان الربا تارة من جهة نقصان الوزن وتارة من جهة نقصان الاجل وجب ان يكون القرض كذلك فان قال قائل ليس القرض في ذلك كالبيع كانه يجوز له مفارقته في القرض قبل قبض البدل ولا يجوز مثله في بيع الف ب1000 قيل له انما يكون الاجل نقصان اذا كان مشروطا فاما اذا لم يكن مشروطا فان ترك القبض لا يوجب نقصا في احد المالين وانما بطل البيع لمعنى اخر غير نقصان احدهما عن الاخر الا ترى انه لا يختلف الصنفان والصنف الواحد في وجوب التقابض في المجلس عن الذهب بالفضه مع جواز التفاضل فيهما فعلمنا ان الموجب لقبضهما ليس من جهه ان ترك القبض موجب للنقصان في غير المقبوض الا ترى ان رجلا لو باع من رجل عبدا ب1000 درهم ولم يقبض ثمنه سنين جاز للمشتري بيعه مرابحه على الف حال ولو كان باعه ب1000 الى شخص ثم حل الاجل لم يكن للمشتري بيعه مرابحه ب1000 حاله حتى يبين انه اشتراه بثمن مؤجل فدل ذلك على ان الاجل المشروط في العقد يوجب نقص في الثمن ويكون بمنزله نقصان الوزن في الحكم فاذا كان كذلك فالتشبيه بين القرض والبيع من الوجه الذي ذكرنا صحيح لا يعترض لا يعترض عليه هذا السؤال ويدل على بطلان التأجيل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئه ولم يفرق بين البيع والقرض فهو على الجميع ويدل عليه ان القرض لما كان تبرعا لا يصح الا مقبوضا اشبه الهبه فلا يصح فيه التاجيل كما لا يصح في الهبه وقد ابطل النبي صلى الله عليه وسلم التاجيل فيها بقوله من اعمر عمرا فهي له ولورثته من بعده فابطل التاجيل المشروط في الملك وايضا فان قرض الدراهم عاريتها وعاريتها قرضها لانها تمليك المنافع اذ لا يصل اليها الا باستهلاك عينها ولذلك قال اصحابنا اذا اعاره دراهم فان ذلك قرض ولذلك لم يزيذوا استيجار الدراهم لانها قرض فكانه استقرض دراهم على ان يرد عليه اكثر منها فلما لم يصح الاجل في العاريه لم يصح في القرض ومما يدل على ان قرض الدراهم عاريه حديث إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون أي الصدقة خير قال الله ورسوله أعلم قال خير الصدقة المنحة أن تمنح أخاك الدراهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاه والمنحة هي العارية فجعل قرض الدراهم عاريتها ألا ترى إلى قوله في آخر إبراهيم في حديث اخر والمنحه مردوده فلماذا لم يصح التاجيل في العاريه فلما لم يصح التاجيل في العاريه لم يصح في القرض واجاز الشافعي التاجيل في القرض وبالله التوفيق ومنه الاعانه